بسم الله الرحمن الرحيم قولنا باسم أو قوله رحمه الله باسم الله الرحمن الرحيم انتهينا قبل من ذكر ماذا بعض مسائل البسمله صحيح؟ طيب وإليك المسألة رقم كم؟ السادسة قوله رحمه الله تعالى باسم الله الرحمن الرحيم في فائدة غالية من ان اسماء الله تتفاضل لان الرحمن ليس هو الرحيم فانما الرحمن اسم عالم على صفه ذاتيه والرحيم اسم عالم على صفه فعليه فلذا قال الرحمن لانه ليس كل من اتصف بشيء ذاتا يتصف به فعلا فلا تجد كل غني كريما صح ولا تجد كل عالم فقيها رب حامل فقه الى من هو ايه او رب حامل ليس بفقيه وهذا سر انه قال الرحمن الايه الرحيم ليفيد بذلك تفاضلا بين الاسمين وان الرحيم يعني ما هو صفه إيه؟ اسم علم على صفه ايه فعليه فلذا قال الرحمن لما اتصف بالرحمة زاتا قام بها ماذا فعلا ولذا قال في الحديث اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك ماذا السلام يبقى هذا يدل على أن أسماء الله تتفاضل عندك دليل آخر على أن أسماء الله متفاضلة إن لله تسعة وتسعين أسماء مع أن أسماء الله لا تحصر قال في الحديث الآخر سميت به نفسك واستأثرت به في علم الغيب عندك وقال تعالى في أمر نفسي ولا يحيطون به دل على أن اسماءه لا تحصر يبقى خص هذه التسعة والتسعين بماذا؟ بفضل خاص دل على أن الأسماء تتفاضل وفي الحديث لقد دعا الله باسمه له دل على أن أسماء الله تتفاضل ووجه رابع ان من الاسماء ما يدل على صفه واحده ومن الاسماء ما يدل على اكثر من إيه يعني اسم السلام يدل على صفه واحده وهي ان الله منزه عن إيه أنه الذي سلم من النقائص والايه والعيوب اسمو السلام لانه سلم من النقائص والايه والعيوب صح كده لكن اسم السميع دل على اكثر من صفه صح صفه الحياه صفه السمع صفه القيوميه القدره الى اخره فمن هنا كانت اسماء اليه تتفاضل اذا لما قال ليس كمثله شيء وهو لماذا قال السميع العليم اشار الى فضل هذين الاسمين على سائر اليه الاسماء واضح يا طلبه العلم طيب قوله رحمه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فيه أن أسماء الله متفاوتة يعني في الفضل كما سبق وأن أسماء الله مترادفة باعتبار ومتبينة باعتبار يعني هذا الكلام مترادف يعني الرحمن هو الايه هو الرحيم صح هو متباين باعتبار ان الرحمن يفارق الايه الرحيم صحيح فالسميع هو البصير هو الله لكنها متباينه من من جهه اخرى فصفه السمع خلاف صفه الايه البصر وهنا قال الرحمن قدم اسم الرحمن على اسم الرحيم لماذا؟ أولا لأن الرحمن أبلغ من اسم ليه؟ الرحيم ليه أبلغ لان الرحمن على وزن فعالان أما الرحيم على وزن فعيل وصيغة فعالان أقوى من صيغة من فعيل فتقدم عليه لأنه ماذا ابلغ منه في الدلاله على صفه الرحمه التي اتصف بها من الاله سبحانه وتعالى واضح وتقدم عليه لانه لا شك ان صفه الرحمن اسم علم على صفه ايه ذاتيه فالصفه الذاتيه لازمه لله في كل وقت وفي كل لكن الصفه الفعليه متعلقه بماذا بالمشيئه إن شاء ان شاء فعل وان شاء لم فقد يرحم الله من يشاء ويعذب من فلذا تقدم الرحمن على الرحيم لأنه علم على صفة فعل ذاتية والصفة الذاتية لا تنفك عن الموصوف بها أما الرحيم فاسم علم على صفة فعلية والصفة الفعلية متعلقة بماذا؟ بالمشيئة هذا واضح لديكم؟ ها ما رى في وجوهكم؟ نعم هي تابعه للصفه الذاتيه من اتصف بشيء ذات فان الصفه لا تفارقه كما اقول انت تبصر هذه صفه إيه ذاتيه لا تفارق ففي كل ساعه بفضل الله تبصر لكن الكرم صفه فعليه ولا ذاتيه فعلية فعليه ممكن في لحظه تبخل تمام فإذا أقول وأعود بالمثال الرحيم صفة في اسم علم على صفة فعلية هل الله يرحم كل أحد؟ فإن كان يرحم كل أحد من جهة لكنه قد يعذب يرحم من يشاء يعذب من لكن الرحمن اسم علم على صفته ذاتية لا تنفك عنه قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن ليه الرحيم وبه نستعين لماذا قدم الجر والمجرور تقديم الجر والمجرور لافاده الاختصاص او الحصر فهمت هذه القاعده خذ دليلا عليها ما هو الدليل قول تعالى وفي ذلك فليتنافس له المتنافسون وفي ذلك فليتنافس له المتنافسون كان الله قال لك في ذلك حصر له التنافس فين في ذلك في طريق الجنه في السعي الى رضا الله اياك ان تنافس احدا في دنيا والله لا تسلم لا انت ولا هو قال الشافعي وميز طعم الحياه فاني خبرتها وسيق الي عزبها وعذابها فلم ارها الا جيفه مستحيله عليها كلاب همهن اشتزابها ان تشتنبها عشت سلما لاهلها وان تطلبها نازعتك او ناهشتك كلابها صحيح فانتبه فقوله به نستعين تقديم القر لافاده لإفادة حصر وهذا معروف تقديم المعمول له او المعمول به لإفادة الحصر كما تقول اياك نعبد حصر إياك نستعين حصر ما قالش نعبد إياك ونستعين إيه؟ إياك إنما قال إياك نعبد وإياك لحصر العبودية ولحصر الاستعانة قوله رحمه الله وبه نستعين أطلق الاستعانة لماذا أطلق الاستعانة ليستوعب بذلك كل وجوه له الإعانة ما قال وبيه نستعين على الكتابه يبقى لكان لطلب الاستعانة فيه لكن لما قال وبيه نستعين في الفهم أن يكون فهمي في هذا الكتاب أبي أستعين في الكتابه أن تكون عبارتي واضحة تمام؟ ليس فيها غموض وبيه نستعين يعني على الشيطان من أن يلبس علينا في النية فيكون كتابنا لغير من؟ لغير الله يبقى إذن أطلق الاستعانة ليشمل بذلك كل وجوله الإعانة صحيح؟ فهمت؟ معنى الإطلاق؟ يبقى الإطلاق في إرادة العموم والجر والمقرور في إرادة ماذا؟ الحصر والخصوص هذا واضح لديكم؟ طيب قال المصنف وبه نستعين قلت وابتدأ المصنف كتابه قوله وبه نستعين فقوله وبه نستعين إما ابتدى كتابه بالدعاء وقد قال ابن تيميه رحمه الله تأملت انفع الدعاء لما حاول يبحث عن انفع الدعاء قال فإذا هو سؤال العون على مرضاته قال هو سؤال العون ايه ده انفع الدعاء طب ما الدليل على ما قال ابن تيميه لاننا لا نقبل قول احد بماذا اهو كده والتقليد هو قبول قول من ليس بحجه بدون بدون حجه فان قبلت قول من ليس بحجه بدون حجه فهذا إيه؟ تقليد والتقليد مذموم فقال فرايته في الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين شوف وفعلا دل على انه انفع الدعاء وروده في سوره الايه وسوره الفاتحه قال ابن القيم ان كتب الله تعالى كلها في القران جمعت في القران وان القران كله جمع في سوره الفاتحه تمام فانفع الدعاء هو طلب العون منه على مرضاته ولذا قال له عقب الصلاه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لأنك لن تبلغ حسن العبادة ولن تبلغ شكره إلا بماذا؟ بعونه سبحانه وتعالى ولذا قال له شيخ شعراو في دعائه الرائع تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل اخرا يبقى كل واحد عرف قدره في هذا الدعاء أنك ماذا؟ ها؟ بلا فضل بلا فضل حتى على ماذا؟ على نفسك لما تقول لله تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة أين فضلك أنت؟ فقال له أنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة رحمه الله كان عن حكمة ينطق فقال وبه نستعين إما دعاء وثانيا إما استحضارا للنية في هذا الموضع لما قال وابي نستعين استحضارا لماذا للنيه ومن هنا يحسن ان الانسان عند بدايه العمل ان يستحضر في ماذا قال بعض السلف لبعضهم هيا بنا الى جنازه فلان فقال له انتظر حتى إيه؟ انوي لان اكثر ما يضيع العمل من هذا, ليه؟ من هذا الباب رب العالمين قال في كتابه إذ قربائه قربانا فتقبل من ولم يتقبل مع أنه قربان على وزنه فعلان إشار إلى عظم ما قدم وإن كانت هناك رواية عن ابن عباس أن احدهما قدم أردأ ما عنده وأن الآخر قدم خيره هذا تأويل وهناك تأويل آخر أنهما قربائه قربانا. يبقى كل قدم خير ماذا ما عنده. ما عنده وأعظم ما عنده يبقى الفرق بينهما في, في الإخلاص والنية ولذلك أحذر أن يسرق منك الشيطان ماذا وهذا باب سرقه ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لوم من حب الشرف والمال للدين فأكثر ما يسرق ما من طلبة العلم تسرق منه من نية للعلم فتجد الطالب حفاظا لماذا للعلم والاسانيد ولكن سبحان الله لا يفوته العلم نسيانا بقدر ما يفوته الاخلاص استحدارا وعلامه ذلك فين فيما نجد من طلبه العلم من حب ماذا الظهور ومن جعل العلم ماذا مطمعا ومكسبا ما ذئبان ضاريان جائعان بافسد لهما من حب الشرف والمال للدين فقوله وبيه نستعين فيه طلب استحضار ماذا؟ النية لأن باب التصنيف باب تشوبه ماذا؟ تشوبه الرياء تشوبه ماذا؟ المكاسب تشوبه إلى اخره تشوبه الشهرة المعرفة ومن هنا سبحان الله ما أظن أن كتاب البخاري بلغ ما بلغ من الشهرة وأصبح في يد كل طالب علم. ثناء واعترافا وتوفيقا من الله له فيه إلا أن البخاري ماذا صدق فيهني لماذا لا يعرف الناس شروح البخاري ما يعرفون شرح الفتح حتى الشوكان قالوا له ألا تكتب في شرح البخاري قال لهم لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد بعد الفتح لماذا نحن لا نتهم علماءنا الآخرين في إخلاصهم ولكن لا شك أن يمكن أن نقول صحيح ولا نزكي على الله أن إخلاص الحافظ كان, إيه كان أزيد وأعلى صحيح طيب قلت ثالثا أو إما لعظم ما تصدر به من المطلوب وهو التصنيف والعلم امانه طبعا علم أمانة لأن العالم مستأمن على ماذا؟ على دين الناس واخره اله؟ الناس مش كده لكن لما يجيب وزير المالية مستأمن عليه على دنيا الناس وأموال له وأموال الناس مش كده لكن لا شك ان العالم موقفه أخطر ليقف على هذا المنبر موقفه أخطر من وزير الوزير يبقى مستامن وزير التعليم مستأمن على عقول من؟ ابنائنا تعليما وزير المال مستأمن على ماذا لكن العالم مستأمن على ماذا على ديننا يعني على اخرتنا صح ولا لا وهلكت بني اسرائيل كانت منين من علمائهم في علمائهم مش كده اتخذوا احبارهم وايه اربابا من دون الله اربابا من دون الله واذا قال في الحديث اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا به، بغير علم فهلكوا ويه فأهلكوا هلكوا أو فضلوا وأضلوا فانتبه فلذا لما تصدر له للتصنيف وتصدر لأمانة العلم استعان بربه سبحانه وتعالى لعظم هذه الأمانة قلت رابعا قال ابن تيميه رحمه الله قوله وإياك نستعين يدفع الكبرياء ليه لان مقام التصنيف مقام ماذا مقام علو فاحتاج الى ذكر ماذا ربي هاهنا هنا والى استعانه ربي هاهنا هنا لكي يدفع ما ما يكون في نفس الانسان من ماذا من الكبر والعلو فلذا قال وإياك إيه نستعين قال وبه نستعين قلت قوله وبه نستعين قولوا نستعين فعل ماذا مضارعه والمضارعة فيها ماذا دوام وإيه اصبروا على المقدمات شويه المقدمات تطول احيانا لكن المقدمات هي الايه القاعده الايه الصلبه مش كده والأساس الذي يقوم عليه الايه والعلم اول ما يكون ماذا صعبة ثم ما يلبس موسى اول الامر استصعب ماذا العلم مش كده وقال له نكرى امرا لو شئت لاتخذت علي اجرا فقال له هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع جاب التاء افاده الثقل لان العلم في اول امر يكون ايه ثم في اخر امر ذلك تاويل ما لم تسطح هذا فتى فالعلم في أول أمر يكون صعب ثم ما يلبس فيه فيسهل لأن العلم بحر، ولكنه على خلاف البحور، فالبحور أمانها عند الشطآن صح؟ وغرقها فين؟ في لججها وعماقها. بحر العلم غرقه ولوججه عند شيطاني، وأمنه أمانه فين؟ في لججه وإيه؟ وعماقه. فاصبر معي على المقدمات وقد اتفقنا او شرطنا الايه الصبر مش كده والصبر شرط في هذه الرحله كما جاء في قصه موسى والخضر عليهما الصلاه والايه ولما تعجل النبي عليه الصلاه والسلام العلم قال له ربه ماذا ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك ماذا وحي لا تحرك بي لسانك لتعجل ايه ان علينا جمعه وقران يبقى نقول قولنا استعين فعل مضارع في افاده المداومه والاستمرار كانه يقول لا ينفك حالي في كل حرف وكلمة عن ماذا عن الاستعانه بك يا رب واضح لا ينفك حالي عن الاستعانه بك يا رب وهنا فائدة في الاستمرار لما خربنا في بني إسرائيل فريقا كذبوا وفريقا إيه؟ يقتلون لي قال كذبوا عبر بالفعل الماضي وعند القتل قال يقتلون عبر بالفعل المضارعة لإن كذب الإسرائيل مستقر فين؟ في نفسه كشيء الماضي الشيء الماضي مستقر لا يقبل الشك صلاة العشاء تصلنا أمر يقبل الشك استقر يبقى كذبوا لانه مستقر في انفسهم ان هذا إيه التكذيب ان احنا لن نؤمن بماذا بمحمد هذا مساله مستقر في انفسهم لكن لما لا يقتلون له اشار الى ان الاسرائيليين ماذا او بني اسرائيل تمام يدبرون لمن لمحمد صلى الله عليه وسلم قتلا وقد دبروها له غير ايه مره حتى اكل شاه اليهوديه له المسموح فعبر بالمدراعه لافادته الاستمرار يبقى التعبير بالفعل المضارع اما لافاده الاستمرار او لافاده الحضور فالقران تجد بيعبر احيانا بني اسرائيل احيانا بفعل المضارع عليه عشان كانه يجيب لك المشهد ايه قدام عينك كانه بيحصل ايه لان الشيء المضارع لما تقول انا بعمل دلوقتي يشرب يشرب ده دل الحضور دلوقتي صح لكن لو قلت شرب وقع وانتهى ففعل المضارع يفيد الحضور فلما بيعبر عن شيء وقع في الماضي بفعل المضارعة من أجل ماذا استحضاره فين في الزهن يعرفنا فائدتين في الفعل المضارع إفادة إفادة زيك لما قال إن الله ملائكة يصلون إفادة إن الأمر بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر دوام كلما ذكر إيه اسمه ولذا قال البخيل من ذكرت عنده فلم وقال في الحديث اكسروا وقال للصحابي لما قال له اجعل لك نصف صلاتي ربع صلاتي الى ان قال له اجعل لك صلاتي يبقى الفعل المضارع في افاده المداومه الاستمرار وفي افاده المشاهده والحضور فلما قال وبه نستعين كما هو طلب ماذا افاده المداومه افاده دوام الاستعانه به سبحانه في كل حرف وفي كل ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في استعانته بربه لا تكلني إلى نفسي طرفة عين قولوا وبه نستعين فيه عمم الاستعانة ما ألشوا به أستعين طب هذا سؤال يسأل وجائزته في جيبه على حسب ما تخرج ولا تامل ان تخرج عشرات ومئات ليست هنا صحيح ها لماذا عمم الاستعانه رحمه الله واسامه زادكم من الخير خيرا وشوف اسطوانه فيها خمستاشر مادة ماده باب الجنائز وباب الاضحيه وخطب ومباحث فقهيه وباب الزكاه وفوائد من حادثه الافك كلها يعني مسجلات صوتيه للعبد الفقير إلى الله هذه هي المشكلة التي فيها ها من يجيبنا لماذا عما ما المصنف الاستعانة ما لم يقل وبه أستعين إنما قال وبه نستعين ها لماذا التردد العلم لا يعرف التردد اتفضل احسنت متعدي لا هو لمن ولغيره تمام وثانيا يعني شيئا ما المشاركة مشاركة غيره معه ممن يقرأ ويطالع هذا الكتاب فكانه دعى لك أنت أيضا صحيح دعى لك أنت أيضا بالاستعانة بالإعانة استغفر الله دعى لك أنت أيضا بالإعانة ليحصل لك ليه الفهم وهذا أدب في الدعاء ولذا لما قال رجل الله مرحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا لحجرت واسعا حجرت إيه؟ واسعا وإذا كان من أدب الدعاء ماذا التعميم قلت قولوا به نستعيم فيه تعميم الدعاء من استعمال ضمير الجمع إما أولا لأصل في الدعاء وهو تعميمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دع له لقد حجرت واسعا ثانيا أو إما طلبا للمشاركة من طلب الإعانة لغير معه ممن يقرأ الكتاب أو يطلب فهمه أو إما لتعظيم مقام الاستعانة لأن المفرد إذا تكلم بضمير الجمع أراد ماذا؟ أراد التعظيم خل بالك المفرد إذا تكلم بضمير الجمع أراد أفاد ليه؟ إذا شوف الخضر لما ليه؟ فأراد ربك فأردت لكن في قتل الغلام الف ارادنا جاء بنات دل على الفاعلين معناه المتكلم ماذا ليعظم المقام ما هو مقام قتل ماذا النفس على مقام خرق السفينة لأن خرق السفينة إيه خراب في المال تلف مال لكن قتل النفس من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يبقى يأتي نقول جاء قال المصنف وبه نستعين من استعمال ضمير التعظيم لإفادة ماذا تعظيم موضع الاستعانة فقال رحمه الله تعالى وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وهنا مسألة لماذا قدم المصنف رحمه الله تعالى الاستعانة على الحمد خلافا للقرآن الذي قدم الحمد على الاستعانة نعم نعم لأنه لا يحمد إلا بالاستعانة لأن الحمد منه ماذا بخلاف الحمد من الله الله حمد نفسه فأخر الاستعانة صحيح لأن الله صمت لا يحتاج لا احد في تحقيق ماذا حمد نفسه ولا يحتاج لا احد مطلقه لكن المصنف قدم الاستعانه على الحمد لانه لا يحمد الا بماذا باستعانه فلذا قال وبه نستعين الحمد لله نعم باعتبار الوقوع قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين قلت ابتدا المصنف رحمه الله كتابه بالحمدلتي بعد البسملة اقتداء بالكتاب العزيز ولأن الحمد أولية الحمد أولية في كل شيء وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنه حزن أولية أهل له الجنة إيش كده أولية ماذا الصلاة أولية القرآن فالحمد أولية في كل شيء واضح فقال رحمه الله تعالى الحمد أول الحمد لله رب العالمين قلت اقتداءا بالكتاب العزيز وثانيا لان الحمد اوليا وكذلك اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم من قدم الحمد اذا جلس للناس يقول ان الحمد لله قوله الحمد لله رب العالمين طبعا سبق معنا معنى الحمد في درس الايه تفسير فانا اجمل شيئا مما قلت سريعا وذلك لمن لحاجة من من حضرنا بعد العشاء فلا يضيع حقه فنجمع ما بين الايه المصلحتين ولا بأس بتكرار العلم وإعادته على الاذهان فهذا اصل في تفاهمي صحيح ولا لا طيب نقول والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبه وتعظيما وصف المحمود بالكمال محبه وايه وتعظيما قلت ولهذا فان الحمد يفارق المدح من هذا الباب من ان المدح لا يكون محبة ولا إيه ولا تعظيمة وإنما قد يكون غاية ومصلحة وثانيا أن المدح لا يكون متحا إلا أن تكون فيه مبالغة أنت ما أخذت جائزتك لا تضيع عليك ان الحمد لا يكون مدحا الا ان يكون ماذا عن مبالغه يكون بينما الحمد هو وصف بماذا بالكمال فكل حمد لا يكون لا تكون فيه ماذا مبالغه ولذا كمهما مهما بلغت في حمد ربك فانك لن تبلغ بهذا ماذا كمال حمده وهذا سر في أن الاله حمده نفسه سبحانه وتعالى واضح يا طلبة العلم فقلنا هو وصف المحمود بالكمال محبة وماذا وتعظيما المسألة الثانية في مفارقة الحمد الشكر وقد جاء سؤال بهذا والشكر يفارق الحمد من جئة سببه فالحمد يكون في مقابل النعمة وماذا وغيرها يعني من المصائب ولذا أرشدنا أن نحمده عند ماذا عند المصيبة كما جاء في حديث موت الولد حمدك وإيه واسترجع بينما الشكر لا يكون إلا عند النعمة ثانيا والحمد أخص متعلقا لأن الحمد يكون بماذا بالقلب واللسان أما الشكر فأعم متعلقا لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح وعلي من هذا التفريق أفدنا عدة فوائد فنكتبها بالفوائد الأولى أن الله تعالى يحمد عند النعمة وغيرها فواعجبا كيف يحمد على المصيبة أولا أنها لم تكن أكبر من غيرها لذلك العوام عندهم كلمة جميلة أو لما تحصل المصيبة يقول لا يقول إحنا ما كناش هنعرف كناش عارفين هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هو حد كان عارف هيحصل إيه إشارة لأنه كان في مصيبة إيه أكبر لأن الله لطيف يوسف عليه السلام إيش كانت هناك مصيبة أكبر تنتظره الموت؟ فدفع الله بمصيبة الجب. يبقى علمت الآن لماذا يحمد الله؟ لأنه يدفع القدر. الأمر بالقدر المر. كما دفع قدر الموت عن يوسف بقدر الجب، وكما دفع قدر الفاحشة بقدر ماذا؟ سجن. رب السجن وأحب إلي ما يدعونني إلي فلهذا يحمد أنها لم تكن أكبر من أختها ثانيا ويحمد الله على المصيبة أنه عجل بها في الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة ماذا أشق فيحمد على المصيبة من هذه ليه ثالثا ويحمد الله تعالى على المصائب لما يرجى من الصبر عليها من النعم فعلا فإن النعم لا تخرج أو لا تولد إلا في رحم المصائب صح ولا لا لو لم يزقن يوسف لما أصبح عزيزا على مصر فالنعم لا تولد إلا في رحم طرد عن مكة ليجعل الله لنا ماذا المدينة فلو لم يخرج من مكة لما كانت له وما ادراك ما المدينة مغناطيس القلوب المدينة دي تأرز إليها الحية كم يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إليه هواؤها طيب لا يحمل حم وصعها مبارك وأهلها من كرم وماذا و ضيافه صحيح فعلا كلما دخلت ووجدت هناك ضيافه ما اعجب انكم استقبلتم النبي صحيح ما اعجب انكم استقبلتم الايه النبي عليه الصلاه والسلام صحيح فيحمد على هذا رب العالمين فعد المصيبه لما يرجى ان ماذا أن تولد في رحمها ماذا النعم وعسى ان تكرهوا شيئا خير لكم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وكل رجل منا في حيث من هذا رجل يعني تأخر على القطار فضاعت عليه التسكرة فغضب على امرأتي غضبة مضرية أدبعها بواحده طلاء لما يرجع فسبحان الله لما ذهب في السيارة فوجد القطار هذا انقلب باهله هو جميعا فدفن بيديه عشر رجل من اسرتي شوف سبحان الله جعل الله مصيبته فين في تذكره ليحفظ بها ماذا عمره وحياته وهو حي يرزق بيننا الآن. فالاقدار الحلوه لا تولد الا في رحم الاقدار الايه المره فلذلك يحمد على المصيبه ويحمد الله تعالى على المصيبه لما يرجى اجرها كما قال المرأة وإن شئت صبرت ولك الجنة شوف عظم السمن وإن شئت صبرت ولك ليه؟ شوف عظم السمن ويحمد الله تعالى على المصيبة لما يلطف فيها لما قالت وأسرع وأتكشف فقال أما الصرع وإن شئت صبرت ولك ليه؟ طب والتكشف فدعا الله لها فكانت لا تتكشف بل يسترها الله بستر الكعبه فعلمت لماذا يحمد عليه على الفائده الثانيه وقليل من عبادي له طب لماذا قليل من عبادي الشكور لان اكثر الناس لا يعرفوا حقيقه الشكر فحقيقه الشكر قاصرا عنده على ماذا على فعل اللسان الحمد لله بتبوس إذا كنت <تصفيق> هذه إذا كنت التي تقبلها فلا يعرف حقيقة الشكر وإنما حقيقة الشكر في صلاته ليلا حتى تورمته قدما فقال افلا أكون عبدا إيه والنعم تشكر بجنسها فمن شكر نعمة المال فليشكرها بماذا ها؟ يشكرها بالصدق والزكاه شوف بادر الشيخ معشر الشباب بالجواب يسبقكم الشيوخ فالنعم تشكر بجنسها شوف سيدنا موسى لما انعم الله عليه بالقوه عليه رب بما انعمت علي فلن اكون ايه ظهير المجرمين اعلا تستخدم هذه القوه في بطش ولا في ماذا ولا في شيء من هذا يبقى هذه حقيقه في الشكر استعمال نعمه في مرضات اليه المنعم يبقى اذن اكثر الناس لا يشكر انه لا يعلم حقيقه الشكر ثانيا اكثر الناس لا يشكر لانه لا يرى نفسه في نعمه اصلا شوف فعلا اكثر الناس لا يشكر انه يرى نفسه في نعمة تقول له أخي الحمد لله انت ربنا كرمك لك إحنا لسه عملنا حاجه حسه في اول درجه هذا يرجع ان يشكر ها ما يرجع والانسان تضيع منه هذه الحقيقه فين لما اولا يتطلع الى من الى غيره عمال يبص فين ف... فلا يرجى ان يشكر نعمه الله فين في نفسه لان النعمه عنده ما كان عليها فلان وإيه؟ وفلان وفلان من الناس فلذا لا, ير... لا يرجى ان يشكر لما يتطلع الى من الى غيره فانت به فلذا اكثر الناس اليه لا, لا يشكر او لما يرى هذه النعمه لفضل نفسه انما اوتيتو على علم ايه طول ما انت بتقول أن تعبت طول ما انت بتقول أن عملت طول ما انت بتقول أن شقيت في حياتي لا يرجى ان تشكر لانك جعلت النعمه ماذا كسبا شخصيا صحيح ومجهودا ايه بشري فاذا قال تعالى وقليل من عبادي الايه الشكور الفائده الثالثه في قواعد الشكر اول قاعده عشان تشكر الاعتراف بنعمه الله عليك والاعتراف لا يكون الا بذكرها زي شوف رب العالمين عليه قل ارايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا والنهار سرمدا افريتم الماء الذي تشربون فيذكرنا ماذا النعم ولذا كان بعض السلف يجلس من العشاء الى الفجر يتذاكران نعم الله عليهما يقول يا فضيل تذكر كنت ضالا فهداك الله حتى صرت عابد من حرمين ويقول اتسكر يا فلان كنت جاهلا فعلمك الله حتى صرت ماذا رجل الروايه ورجل العلم إذن الطريق الى شكر النعم بالاعتراف وماذا وذكرها الاعتراف بها وذكرها ثانيا الا ترى نفسك اهلا له طول ما انت شايف نفسك مستحقا للنعمه لن تشكره فقاعدة الثانية في الشكر ألا ترى نفسك أهلا لأي نعمة أنعمها الله عليك القاعدة الثالثة استعمال النعمة في مرضات عند عندئذ يتم شكرك تعترف فتذكر لا ترى نفسك ماذا أهلاً. تمام ورابعا أو ثالثا استعمال النعمة في مرضات المنعم فائدة الرابعة أن من شكر الله تعالى شكر عباده ولذا قال لم يشكر الله من لم يشكر وهنا نعود بالمسألة إلى المسألة الثانية لماذا وقليل من عباده يليف لأن أكثر الناس على جحود من النساء ما رأيت منك خيرا ايه قط صحيح والله تعالى يشكر حتى في شربة الماء لو كانت في كل من بغي شوف في شربة الماء لو كانت ايه في كل من بغي معنى هذه ثلاثة أشياء طب ما أصل الماء من ماذا منه نعمة ثانيا وهي بغي لكن الله ينصفها فين في عملها الصالح وإن كانت البغية من جهة أخر وثالثا في كل وما الكلب الله أكبر يعني شوف الله تعالى يشكر البغية في سقيا ماذا كلب والإنصاف في البشر عزيز وإيه؟ ونادف نعم إذا كان الإنسان مع ربه على هذه القاعدة وإذا مس الإنسان در دعا ربه ثم إذا خوله نعمة منه نسي أما كان يدعوه قبل قال الحمد لله رب والرب هو المالك المتصرف المدبر الخالق كل هذه معاني الايه الربوبيه فالربوبيه فيها معنى الملك فيها معنى التدبير فيها معنى التصريف فيها معنى الايه الخلق فقال الحمد لله رب العالمين فلما كان ربا للعالمين كان مستحقا لان يعبد بالحمد صحيح فلما كان رب العالمين كان مستحقا لان يعبد والعبوديه فين لله صحيح لأن لفظه الله أو اسم الجلاله الله أصله إلى ماذا أليها له مألوها يعني ماذا معبودا فقال الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه فين قوله شرح صدر من شاء من عباده للفقه ماذا في الدين تحته مسائل الأولى أن طلبة العلم هم خاصة رب العالمين صحيح تفضلا ولذا فأنت في حمد الله في سلوك ماذا هذه الطريق وما كل الناس ماذا يسلك ماذا هذه الطريق ولو سلكها ساعة لا يصبر عليها كله فانت في فضل ربك ما جلست ما جلست مجلسا كماذا كهذا فان هذا المجلس هو اصطفاء رب العالمين سبحانه وتعالى اليس كذلك لان الدنيا ملعونه الا ما اصطفى الله عباده في ذكره وفي ماذا وفي العلم تعلم قوله الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين والفقه اصله الفهم ولكن فرقا بين الفقه والفهم لان على اصل لغوي ما هو الاصل اللغوي عدم الترادف وقد شرحت لكم شيئا من هذا في الدرس الماضي تذكرون ولا لا هاي يا طلبه العلم ما تذكرون ها قلت لكم في الدرس الماضي يا طلبه العلم ان الاصل عدم الترادف فكل كلمتين وان كانتا في معنى فهما في مفارقه ماذا المعنى ومخالفه المعنى حينا صح نضرب مثالا الشك والريب فالشك هو ماذا الريبه هي الشك صحيح ولكن فرقا الريبة هي أدنى الشك فإذا عظمت الريبة فحصل تكافؤ ما بين أمرين وترددا بينهما بين نقيضين سمي شكا يبقى الشك لا يكون إلا بين نقيضين متكافئين صحيح؟ والريبة قد تكون في أمر ماذا؟ ترجح على نقيدهم ولذلك قال الح... سبحانه وتعالى ذلك الكتاب ما ألشي لا شك لي لأنه لو قال لا شك فيه يبقى أثبت الريب لكن لما قال لا ريب فيه يبقى نفل لأن نفي الأدنى هو نفي لماذا أعلى فلذا قال لا ريب يبقى إذن الريب أدنى الشك يبقى كل كلمتين هما بمعنى ولكن لابد من وجود مفارقة بينهما ولذا أخطأ من جعل الرسول هو من النبي هذا خلاف الأصل اللغوي فالنبي من الـ من النبأ هو الإخبار والرسول من الرسالة وهذا يقتضي قوله الرسول من الرسالة أنه يحمل شيئا وهي الشريعة والنبي من الإخبار أن مهمته ماذا البلاغ ولهذا أخطأ من جعل النبي لم يؤمر بماذا؟ بالبلاغ لأن أصل كلمة النبي فيها معنى الإخبار والبلاغ إذا أنت الآن استفدت فائدتين في مسألة مفارقه النبي لمن؟ قوله للفقه فالفقه هو الفهم ولكن لا يقال للفهم فقه إلا أن يكون دقيقا فالفقه هو دقائق له الفهم؟ ولذا لما دعا قال اللهم فقه وما قال اللهم فهم وقيل بأن الفقه لا هو الفهم على وجه صحيح انت ممكن تقول فهمت لكن فهمك ممكن ما يكونش على الوجه صحيح فلا يكون فقه إلا أن يكون فهما على وجه صحيح وإلا أن يكون فهما دقيقة أو قيل هو علم على فهم خاص اللي هو فاهم الدين ولذلك لا يقال للعلم فقها إلا إذا كان علما إيه؟ دينيه كلمة فقيه دستوري دي فيها تجاوز بدليل اللي سمعناه لو ربنا نزل من السماء ينتخب مش حصل سبعين في فقيه ده فاهم حاجة ها دفاهم حاجة اللي يقول كده ده اللي عايز ينزل ربنا منزلة البشر ويقرأ عليه استفتاءات ويضرب بيه المثال فاهم حاجة ويحمد ربنا يعني حتى الكلمه فيها تركيبه غريبه والله العظيم الكلمه نفسها فيها تركيبه غريبه تدل على الغباء معلش الله المستعان مش لاقي عربيه توديه للعباسيه والخنقه وده ما الطبيعي هتعمل ايه ما هو متلوث بلوسه الدساتير البشريه الكفريه التي قال الله عنها اف حكم الجاهليه ايه فلا تترقب منه ان يتكلم بكلمه ايمان وعقله كل فين في تشريعات ماذا الجاهليه وتشريعات الكفر التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها تحت إيه؟ قدمي وقال كل امر من امور الجاهليه تحت حكم الجاهليه تحت ايه كقدمي وقال في كل حكم سوى حكمه أفحكم الا الجاهليه يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون فإذا هي فهم خاص أو فهم دقيق أو فهم سليم ذي الفروق بين الفقه والفهم بين الفقه والفهم قال الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين واضح ووفق لاتباع اثار السلف الصالحين شوف يا على أي نعمة لاتباع اثار السلف اللي الصالحين يبقى إذا انتبه وهذا أصل في العلم الشرعي ما أنا عليه وإيه وأصحابي واضح ما أنا عليه وماذا وأصحابي وعلمك يوافق الصواب ما كنت متبعا لا مبتدعا ونحن امه موصوله فانتبه نحن امه ايه ولذلك جاء الابتداع من اي جهه لما اهدروا علم السلف او لما تركوا علم السلف بفزلهك تقول ها عقيده السلف ايه اسلم وعقيده الخلف أعلم واحكم هذه كلمة تنطلي على سب للسلف صريح وتفضيل للخلف ماذا عليهم فانتبه شوف وصف السلف بالصالحين قلت فيه أدب معهم من وصف السلف رضي الله عنهم بالصالحين فيه أدب معهم من الثناء عليهم بسناء الله سبحانه وتعالى ماذا عليهم كما تعلم في كتابه في غير آية منها قل الحمد لله وسلام على عباده الذين قال مجاهد هم أصحاب محمد يبقى أصحاب محمد هم صفوة بل قال ابن مسعود إن الله اصطفى أصحاب محمد له كما اصطفى محمدا منين؟ من الخلق وهذا ظاهر في قوله تعالى محمد رسول الله والذين إيه؟ معه فالله اختار له اصحابه كما اختاره صلى الله عليه وسلم للدعوه للخاتمه صحيح ثانيا اسنى الله عليهم في كتابه فقال محمد رسول الله والذين إيه؟ معه فذكره السلف مقارنه بذكر النبي او اقترانا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا شك من الثناء عليهم من جهات اخرى ولذا قال صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ايه طيب وإليك جمل في عقيدتنا في أولئك السلف الصالحين الجمله الأولى الاعتقاد بأنهم خير الناس دينا وعلما وخلقا ومزداق ذلك في قوله خير الناس إيه قرني ولما ايس النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغ احد مقامهم بقوله لو إيه؟ انفق احدكم مد احد ذهب ما بلغ مد ماذا مد احدهم بما الاعتقاد بخيريه الصحابه على سائر اليه على سائر الناس واضح ثانيا وعقيدتنا في السلف الصالح فيما يجب السكوت فيما شجر ماذا بينهم او عما شجر بينهم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا ذكر اصحابي فامسكوا فلا يجوز تخطئه احد لتصويب اخر فهذا من علم لا ينفع وصدق الاول اذ يقول لما سئل عن هذا تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وعقيدتنا فيهم ثالثا ان خيرهم ابو بكر بعده عمر فعثمان فعلي فالعشرة المبشرين أي بقيتهم فأهل بدر فأهل بدعة الردوان ثم سائر من الصحابة لا يخالفون في هذا الترتيب يعني أهل السنة إلا من تقديم بعضهم عليا على من؟ على عثمان والراجح الأول قوله وفق لاتباعي قلت فيه أصل فيه أساس فيه أصل في هذا الدين هو الاتباع وأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا باتباع من؟ السلف يبقى لا يحصل لك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباع من وهنا نجري تطبيقا مهما هذا التطبيق أصل قاعدة كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف لم يجز العمل بها كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف لم يجز العمل بها خذ مثالا كلبس النساء البياض فان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم اليه بياض وهذا خطاب ماذا عموم يشمل الرجال واليه ولكن في السنه العمليه للسلف ان النسوه ما كنا يلبسنا ليه إنما لبسنا السواد ما لبسنا ليه البياض وهذا يدل على تخصيص النص بمن بالرجال وعدم دخول النساء ماذا في هذا العموم عهدنا إلى مروطهن فاعتجرنا بها فكأن على رؤوسهن ماذا؟ الغربان من السواد بل إن تحر النساء السواد يدل على كراهة لبس البياض ماذا؟ لهن خاصة أن البياض لباس ماذا؟ زينة بدليل أن حس عليه البس من سيابكم ليه؟ فدل على أنه لباس زينة والأصل في لباس النساء الا يكون لباسه زينة إذنها فقال ولا يبدين زينتهن واضح ففي السنة العملية أن السلف لم يلبسن ماذا لم يلبسن البياض فإذن نقول قوله ووفق لاتباع أسار السلف قلت فيه فائدة شكر الله تعالى بما حافظ علينا آثار السلف رواية ودراية وهذا من حفظ الله تعالى دينه لذلك انظر إلى دين النصارى ضائع له ها؟ لا تستطيع أن تقف على كلمة جزما قالها من عيسى عليه السلام ولا عن جمله أو عبارة قالها من موسى وقد كان عيسى نبيا عظيما وقد كان موسى نبيا عظيما فإن من حفظ الله تعالى علينا ديننا ان رب العالمين سبحانه وتعالى حفظ علينا اثار السلف واذكر اني يعني مما اقتنيت من الكتب خمسه مجلدات في اثار السلف في العقيده وثلاثه اخرى في اثار السلف فين في الفقه ولعله يتبع هذا بثالث من اثار السلف فين في التفسير فقال ووفق الاتباع اسار سلف الصالحين واشهد ان لا اله الا وحده لا شريك له ولا ند ولا معين اكتفي بهذا القدر ننتقل للحصه الاخيره في كتاب التوحيد